كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين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 قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتابع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم هم يبغون في العرض بغير الحق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 إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامِ حَتَّى إِذَا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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنتم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ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 فأن تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يهدي إلَى الْحَقَّ أَحَقُّ أَيَّ يُتَبَعُ أَمَّن أم لَا يَهْدِي إلَّا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون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 كُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْتُمْ Kifkaan akibatul zalimin? Wamilhammi yu'aminu bihi, wamilhammi la yu'aminu bihi. Warabbuk a'lamu bil mufsidin. Wain kafkuk fakul li amal, walaikum amalukum al tum bari'un min ma' a'amal, wa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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم فَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أم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 موعظة من ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِ وَتَذْكِيرِ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَاكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر يا في الأرض وما نحن لكم ما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ فَلَمَّا الْتَقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليف قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 Ku lihat apa yang ada di langit dan bumi, dan apa yang mengucapkan ayat-ayat dan menunjukkan kepada kaum yang tidak beriman. Apakah kamu tidak melihatnya kecuali seperti hari-hari yang telah berlalu sebelumnya? Jadi, lihatlah apa ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين